كذلك من آثار الطمع الإنسان الذي يسيطر على قلبه الطمع تجده بخيلا شحيحا فالطمع هناك نقيضين هناك من الناس من يوفق الآلاف طمعا شغرا والجافرا وهناك أثر عكسي للطمع البخل والشغل لا, لا في الأرض كما قلنا أن الطامع في الثالث والذي فقد القناعة وصار عنده حب لهذا المال بأي طريق قتل في الأرض. نرى المثال في أولئك الذين يتون بالكاسيات العريات في المطاعم الفنادق، الفنادر ما من أجل المال يفسدون بنا الشباب يفسدون شباب المسلمين من اجل المال طمعا في الله قال اسمه عظيم وويل الذي سن اول ابي يتحمل كل من وهكذا من سن سنة المله فله اجرها واجر أجر من عمل بها كلمه في ومن سن سنة, سنه سيئه فعليه وزرها وزر من نحيا فالذي ياتي بذنوب فعليه وزرها اسمها واسم من تبعه الى يوم القيامه مازالت ان هذه السيئه مستمره فهي مستمره مع حسن كذلك من سن الحسنه وما زالت مستمره فهي في مجال حسناته وهو في حب ما عملت بأي عامل وانتنها في هذه الهدلات وتبيعها من الناس فيسله الأجر وكذلك أنه يسأل السور السيئة عليه الوزع وعلاج هذا المرض هو مرض الطمع هو والذب. القناعه والمزاج والذب القناع بما اعطاك الله القناع بما قسم الله لك تؤمن مالا يقينيا وأنه علاه خير لك ما رضبه الله سبحانه تعالى سواء من الأمور المادية والمعنوية وكذلك الجهد عما في أيدي الناس وأن تنظر لمن ذم إليه هو ذنّه وتقول لمن هو أعلم تنظر لمن هو دونه والبصر والصحه والعافيه هناك غيرك مجفرنا السمع و هناك مجفر الضرر و هناك الكلام و هناك مجفرنا الهدى العقل البصيره الدين التقوى و هناك مجفرنا اللقمه ليس لقمه اليوم ابحث لقمه يومي و هو اولئك وانت الله سبحانه وتعالى انطقك الكفاءه حتى لو لم يكن حين تتبلى تنظر الى جيراننا العمل والعمل، أمضي كلها نعم من كان ينظر بدونه، فيعلن كم هو في خير، كم هو في في في في سعادة، فالإنسان قانع يعيش سعادة، لكن الإنسان الغير قانع يعيش في كرب، في غيب، دائما مهوم مكروه مغموم. مغموم، كيف يحفظ المال، وكيف يحطر الجاه. كيف يحفظ الكه، كيف يحفظ النافذة، كيف يحفظ الآخر، وما هو إلا سعادة الدنيا ما, داعه. ما داعه. كذلك يؤمن بنصائح عليه الصلاة بالقناعة بالزهد وبأنه من لك. بات وعنده نقوس يومي آمن في السرب فقد جيدت هذه الدنيا بحباتها اليديد عند نقوس يومي سبحة وشرب وآمن في السرب آمن في عجاله في بلده فكأننا في بالاحداث هذه كانت امبره الدنيا كلها لأن بهذا الثغر الحمد لله هم الاكل والشرب موجود استقوا وهم الامر على دمائنا واموالنا وأعراضنا الحمد لله الفضل استقي ثماريات يقع من ياخذ نفع وصحج فدعوا الى السعي في الرزق دعوا الى اعمار لكن بالطبع الطحيح بالطبع المشروعة بحيث أنها لا تشتر عن ذكر الله رجاله لا تريد تجارته ولا بيع عن ذكر الله صلاح وتقوى وقناعة مبطيرة تبدو لي نمشي عليها وعليه نعمل ونعمل ونكسب الرزق الطرق التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنا وحبنا عليها بهذه تكون هناك فعال بهذا يستقيم القلب لا بد الانسان الصحابه رضي الله عنهم أرضاه سالت هذه الامه كان منهم منه الثابت منه من المدافع منهم النجار منهم الحداد لم يتفقد سير في المنزل بهذا لكن كان الله معه في قلوبهم يراقبون الله في ارسلته يراقبون الله في امطارهم صبعه وقفه يراغون الله في ما يسمعون يراغبون الله في أسعاله وأخواله يعني والثقف تقوى يمش تقوى بنور عبد الله سبحانه وتعالى وهو في حياته نيته معه يقصد بعمله العبادة سعيه على أولاده أخباده كمثل في عمل عبادة لأن الله أمر بذلك فنيته معه فكل أحواله كانت عبادة و لذلك كان يبعني تطلب كل أحباني بشكاك قل إنا طباتي ونرسكي ومحياي وممني لله رب العالم كيف يكون ذلك؟ كيف تكون حياتي؟, حياتي؟ الحياة كامله نوم فيها نوم فيها أكل وشرب فيها عمل فيها جلوس مع الأولاد ومع الزوجة ومع الوالدين ومع الاصحاب كيف يكون لك عبادة؟ كله بالنية بالقلب استحضار القلب في هذه الأعمال اقصد بنومي ان استقوي على طاعه الله ان اغتسل بالطعام والشراب لاقوى على العباده اجالس زوجتي واولادي يدخل عليهم لان النبي عليه الصلاه والسلام قال خيركم خيركم في اهلي بر الوالدين جلوس في العباده الثالث اجر فيه عظيم الرياضه صحه للبدن أمرهم بالحفاظ على البدل والصحة وهذا العمل أمر الله بالكد والرزق وبالسعي ورجل يسعى خير من يرجل جالس كما جاء برأس الحديث ورحمة الله يسعى تاخذ مسجد ورأس جاره الجامس في مسجد فقال من يصل عليه فقال أخي أخوك خير فيك فهنا هنا مفاهيم هذا. ليس فترة فترة لا بد ان يتنبه لهذا فالدين ليس الرهبانيه لا الرهبانيه الاسلام انعداوه تقوى لا اننا هي حياه كامله دين الاسلام حياه كامله سياده دوله معامله ماليه تجاره اسره وما شبه ذلك كامله كلها يدخلها فالمسلم هذا ليعيش بكل المؤمن هذا لا يكون على بصيرة في حياته. جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القلسي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قارئ... أليس بحديث القلسي عفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن روح القدس يعني جبريل نفق في روعي بنفسي إن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها واجلها فاتقوا الله وأجملوا الطلب ولا وَلَا يَحْنِلَنَكُمْ إِصْبَاءُ الرِّزْقِ على أن تضموهُ حقاعدة أنه لن تموت نفسه إلا أن تستكمل رزقه كامل رزق مالي زوج وزوجة رزق الزوية رزق الأولاد هناك الناس ما يحجي يحجم الأبطال تأثر بالقر يحجي من ميز أبطال كثير خوف على رزقه أنت ترزقه الله أعراضه ان الله والرزاق هو المكي فالرزق كل نفس لن تموت الا ان تستوفي رزقها واجلها فاجمل الطلب يعني يطلب الرزق مصادره الشرعيه ولا تستطع الرزق لعله خير عشان تكره شيء هو خير ولا تتركه الحرام المعاصي الله سبحانه وتعالى. فما عند الله لا ينال معصيته. فما عند الله لا ينال معصيته. وان نلت شيئا معصيته فإنه هو نقمة عليك. ستجد ذلك في ولده. وتجد ذلك في زوجته. وتجد ذلك نفسي هم وغم وخدر امراض تأثير. سبب الزنوب سبب نعاس سبب غداء الحرام أكل الحرام أكل أكل الأموال نأكل باطل كل أيتام أكل كثيرة في كلها من السر نراه هناك عند هذا وسبحان الله سبحانه وتعالى من كان مما سمعنا ويغفر لنا ذنوبنا ويرحمنا هو واسعدين اللهم يا حي يا قيوم يا رب العرش العظيم يا للجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز يا قدير يا, يا مجيد يا رب العالمين اللهم انك انت الرحمان يا غفور يوسف يا تواب يا, يا ستير يا ذا الجلال والاكرام اللهم إنا نسألك بكل اسمائك الحسنى اللهم إنا نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته أحدا من خلقك او نشاط به في حلم حين غير جيدك ان تجعل القران ربيع قلوبنا وجلاء هدوئنا وذهاب, وذهاب احدنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شكرا ونحمد عنا ونستغفرك اليه اللهم اجعل اعمالنا خالصه لك يا رب العالمين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انزل علينا الغفور والتقى والعفاف والبنى اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اهدنا امر رشد عبدك فيه تعد فيها اولياءك وتدل فيها اللهم احزن دماء المسلمين في كل عام اللهم احزن دماء في كل مكان اللهم كلهم يا رب العالمين اللهم احزن دماءهم واستر عراضهم وصن اموالهم يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته